عمره القضاء قينا سبب تسميتها بذلك وهذه العمره لها أربعة أسماء تسمى بعمره القضاء تسمى بعمره القضية تسمى بعمرة الصلح وتسمى أيضا بعمره القصاص فلماذا سميت بعمره القضاء ذكرنا قولا لا أه... هو الذي يسير عليه أكثر اهل العلم بقوله سميت بعمرة القضاء لأنه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 ويؤيده اسماءها اسم الأخرى عمرة القضية أي كان فيها قضية زد عمرة الصلح عمرة القصاص صددنا عن العمره في العام الماضي نقتص منكم فنعتبره في هذا العام عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام في هذه العمره بلغ ما يقارب ألفين ألفين رجل دون أن نعد دون أن نعد النساء دون أن نعد الصبية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 عن المدينة في مجرد ما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك المكان أهل بالعمرة وأهل معه أصحابه لب الجميع لبيك الله وعمرة فخرجوا هذه المرة مضمئنين هذه المرة لم يضطروا إلى ما ضروا إليه في عمرة الحديبية رأينا كم قاسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الطريق أخذوا جميع الشعاب والطرق الملتوية وثنية المرار التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من؟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 وعبر القرآن عن العمر بأهم أركانها وهو محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أي معتمر لهذا تستدل على أن حلق الرأس أو التقصير في العمر ركن من أركان الحج ولكن ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج دون سلاح لذلك هذه تسمى غزوة غزوة عمر القرآن خرج جيش المسلمين إذن في غزوة خرجوا بسلاحهم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 وضع كل شيء في مكان وأمر وخلف عليهم على هذا السلاح مئتي رجل. رجل يبقون في ذلك المكان يحرسون السلاح فإذا حدث غدر فعليهم أن على المسلمين أن يدافع عن أنفسهم ويقاتلون. ماش. انطلق الجيش كما جاء في الاتفاق. العبارة عن الاتفاق البند السابع تدخلون مكة بسلاح الراكب سلاح الراكب ماذا سيف والسيوف كيف مشه شاهرة لا. والسيوف في قربها أي سيف في قرابه فهذه الآن قافلة الإيمان تتجه نحو مكة وتقترب المكة الحبيبة وعليهم السكينة والهدوء طبعا صور يعني لك تخيلت شوية تخيلت السيف لكن من لم تتخيل شيء تخيلهم بلباسهم لباس الإحرام لباس أبيض لا لا. لباس أبيض هذا عليهم وهم شعث كما يستحب في الدين حاملين سيفهمشون في قرابها عليهم السكين يلبون التلبيه لا تقطع لا تقطع حتى يلجو حتى ينظروا إلى الكعبة عندئذ يقطعون التلبيه وظهرت ديار مكة من بعيد دتبان دتبان ديار مكة والجميع يردد ما أطيب ما أطيبك وما أطيب ريحك ما أطيبك وما أطيب ريحك طبعا أصدقاء الفشل وأعداء التفوق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 لذلك الملك أطبق عليهم الاخشبين الأخشب هو الجبل الأخشب هو الجبل فكان في واد والآن الكعبة هنا والكعبة هنا هاو اليمين عن اليمين تحاد الجبل جبل أبي قبيس وعن الشمال تحاد تجد جبل قعيقعان لجأوا إلى جهة الشمال صعدوا كل المشركين مشركوا مكة أين, هي؟ أين, أين قريش في الجبل قعيقعان صعدوا جميعهم وأزواجهم وأولادهم و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 ومكث حسب الاتفاق ثلاثة أيام والمشركون في جبل قع قيان تمتعوا بالقرب من بيت الله الحرام لأن الطواف عبادة مستقلة مع احتجالها؟ يعني الطواف بالبيت، بالبيت، في بين السفر والمرور، السفر والمرور، قرآن بالعمرة ولحد، لكن طواف بالبيت الحرام هذا عبادة مستقلة يمكن أن تؤديها متى تشاء تدخل البيت طوف، فشبع من بيت الله.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 لا ينكح المحرم ولا ينكح يجوز المحرم يتزوج يعقد يعقد لا صح هذا الخاص ما كان تدعو الله زوج محرم يجي واحد يقول لك حبيت نزوج ولا جيت لي عقد شرعي حتى الله ما يجوز تعقد له ما يجوز لا ينكح المحرم ولا ينكح لا له ولا الغير هنا بيان بس وش يقولك لك يقول لك تزوج ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال لكن يبدو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخطأ أخطأ لصغر سنّه كان صغيرا لا تنسى كان صغيرا عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس رضي الله تعالى لا يتعدى عمره 18 سنة إذا الآن هو في عمره 65 من سنين كان صغيرا فأخطأ لذلك نتوجه إلى من نتوجه إلى ميمون صاحبة الشأ هل لا لا شكون يعرف شكون يعرف أمر يخصه أحسن منه لا أحد تستاء يلا نروح اشقيه ميمونه رضي الله تعالى فوجدناها تحدثنا بحديث في مسند الامام احمد مصدر الحاكم قالت او عنها انها تزوجها رسول الله عليه الصلاه والسلام حلالا أي وهو حلال الله كمل العمره تاعها ونحى ثياب الاحرام وبنى بها حلالا بنا بها في شرف هذا مكان قرب مكان سرف وشرف هذا سترى أمرا عجيبا حدث فيه بعدين فكرني فيه لا كان وقت فكرني فيه لا كان وقت فكرني فيه ماشي سألنا ميمونة قال ابن عباس كيف تقدموا قولها على قولي بصعدي صاحبة الشأن أسلين زيدون سقصراج سألنا ابن أختها أيضا ابن أختها اسمه يزيد بن الاصم روى مسلم عنه قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس يعني كما أدرى بشؤونها هو أدرى بشؤونها بقي المسلمون الحمد لله بمكه ثلاثة أيام المهم النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة حلال ليس محرما أخطى أبو عباس رضي الله تعالى بقي المسلمون يستمتعون بأجواء مكة الطيبة يتذكرون وينظرون إلى مراتع الطفولة أين كانوا يركضون وذكريات الشباب أين كانوا يمسون ويسمرون يتأملون طرقاتها وبيوتها التي أرغمهم الكفر على مغادرتها. لا شك أن تلت أيام أنهم قضوا وقتا في مثل هذا الأمر والآن لشدة الحنين إلى مكة ولشدة والشوق إليها ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لهم عرضا يعرض عرضا لقريش متى كان ذلك عندما حانت ساعة الفراق ساعة الوداع نحن يخلوا مكة كانت تلك الساعة مؤلم وانتبه إلى وقاحة المشركين ما أوقحهم روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازم قال اقام بها عليه الصلاه والسلام ثلاثه ايام ماشي ماشي فلما ان كان يوم الثالث شوف غير يوم الثالث لما ان كان يوم الثالث قالوا لعلي جاء قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فامره فليخرج شو وقعها فامره فليخرج فاخبره علي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 لا لا ما فيها ولا شيء زدنا أيام يوما يومين ثلاثة أربعة بل دعاهم إلى أن يشاركوه فرحه وطعامه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى وليمته عليه الصلاة والسلام ماشي يخبرنا عن كل ذلك ابن عباس يقول لنا والحديث ترونه في مستدرك الحاكم بسند قوي لماذا لأن من ضعف هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه من أجل ويت بن إسحاق ولويت بن إسحاق لا سند لها ضعفة فقه السيرة للغزال ضعفه لكن تبحث رواية بالإسحاق لا سند لها لا شك أنها ضعيف لكن روايه المستدرك من يقف عليها يجدها سندها يجد سندها قويا يقول ابن عباس تزوج, من؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت الحارث وأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويط حط صغيرة فأتاه حويط أرجل هذا من قريش حويطب ابن عبد العزة في نفر من قريش جاءوه أنا كنت أقول وين كنت في بادر وأحود أين كنت الاحزاب الأحزاب مخبي حويطب ابن عبد العزة جاء في اليوم الثالث فقالوا له يا محمد عليه الصلاة والسلام إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا قال عليه الصلاة والسلام ما عليكم لو تركتموني فاعرست بين اظهركم فصنعت لكم طعاما عليه الصلاة والسلام طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يتألف يؤلف أن يستميل قلوبهم لعلها تلين من بعد قسوة يريد أن يدغدغ تلك العواطف التي يحملها هؤلاء وهي القربة يريد أن يستغل ذلك أصنع لكم طعاما أعرس بينكم تكتب لكم في التاريخ أنكم خيروا عدو عاقل يعني يدرك كيف يسير الأمور هذا ليس قلت لك ضجة قام ما يعرفهش. فقال لا حاجة لنا في طعامك فخرج عنه فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونه بنت الحارث حتى اعرس بها في سرف نزلوا في سارف وهو عندئذ بنا بها نحن خرج الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يحرص كل الحرص على أن يكون حكيما يعرض الأمور التي فيها ليست فيها معصية لله عز وجل طب طبعا هذا سارف سارف هذا وين وحدك يسألك تقوله أين بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام بميمونة تقول في سارف ماشي سيأتي علينا ها؟ عندما ندرس غزوه الفتح غزوه الفتح وبعدها الطائف حنين حنين رسول عليه الصلاه والسلام دمعه في تلك الغزوه نيمونة بنت نيمونة بنت الحارث دمعه لما اراد ان يعود الى المدينه من تلك الغزوه نزل في ذلك المكان فماتت عجيب هذا من اعجب الاشياء ماتت في المكان الذي بنى بها رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه سنتي على هذا ان شاء الله بعد في يوم هان إذا نظر على موتها خلوها المهم هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا حرص على كسب قلوب الناس مهما بلغوا من العداوة وهم بالخروج خلاص نخرج نخرج يلا حملوا متاعكم حملوا مطيكم وجهزوا أنفسكم هم بالخروج فإذا به يسمع من ينادي باسمه الحمد لله لعلهم ها لعلهم قلت لعلهم يعني حنى حلوا لي القرابة القرابه التي بينهم بين رسول الله عليه وسلم والسلام لا شك ان هذا أن هذه هذين الالفين الذين امامهم لا شك ان منهم ابنائهم ها منهم أبناء ابنائهم لا شك أنهم يريدون البقاء معهم شويه لعل فارق قريش قد تشاوروا وتحرك بهم احساسهم بالقرب لكنه مشكله ليس صوت رجل صوت سبهم صوت رجل لعلها امراه تريد ان تعلم امراه لها حكم في قريش يقولك لك كان صوت امراه بل هو صوت فتاه صغيره تنادي باسم رسول الله عليه الصلاه والسلام يا عم يا عم يا عم يا عم فالتفت رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا هو بابنه عمه حمزه رضي الله تعالى ابنه عمه حمزه حمزه بن عبد المطلب عمه جاءت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 فاخذها بيدها وقال لفاطمه رضي الله تعالى عنها دونك بنت عمك صح ولا دونك بنت عمك خذي بنت عمك فحملتها شوف الناس قلوب طاهرة يعني تقيس المجتمع القديم هذا لا مجال للمقارنه فعندئذ اختصم فيها علي وزيد وجعفر كلهم يريد ان ياخذها احنا اليوم شنو الجد والناس الي... يتفرون من كفالة اليتيم الناس يتفر من كفالة اليتيم وإذا كفله هو يكفل لمصلحته ليأكل الله الناس بكري اليوم يتضاربوا وشكري ما يكفلش بكري كانوا يتضاربوا أيهم يكفلوا مريم وأيهم يكفلوا بنت حمزة هكذا القلوب الطائرة أهل الدين يتخاصمون في, في ذلك مهم في وقت مريم كانت القرعة هي الحل ها؟ الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بين اظهرهم بين اظهرهم فرأى علي بن ابي طالب ما شاء الله زيد ما شاء الله جعفر خاصة جعفر عندوش أشهر من اللي جاء من من الحبش فقال علي بن ابي طالب النبي عيسى أشوف فيهم قال علي أنا أحق بها على لأنها ابنة عمي حمزة لا لا إنها ابنة عمي حمزة فقال جعفر وأنا كذلك بنت عمي ماذا بنت عمي جعفر كذلك ابن أبي طالب و... وأنا بنت عمي زد وخالتها عندي أنا أقرب إليها باش شيء خالتها عندي منطق زيد بن ثابت زيد محارثة زيد محارثة فقال إنها بنت أخي ابنة عمي ابنة عمي وخالتها عندك ابنة أخي شكولي قوي بزن اه <تصفيق> انا لك جعفر تعرف علاش زيد بن حارثة ابنته اخي بنت اخي في الهجرة لما دخلنا بيس من المدينة اخر بين المهاجرين والانصار صح اخر بين المهاجرين والانصار اخر بين زيد وحمزة كلاهما مهاجران واخر بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زيد يقصد ابنته اخي حمزة من من الهجرة ها بالنسب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 وقال لعلي شوف كيف شوف دار الشرعة عبكرين عبكر شوف واحد دار الشرعة عبكر دار الشرعة, الشرعة. زوجها هكذا بمواس القاضي ولولا هارب يا ودي خات دار الشرعة شوف خازي ولولا نهار هارب يجري مر على المحامي مر على ال... والوزوج بمختلفين شوف بكرين الرسول عليه صل والسلام عادي قال الخالة بمنزلة الأم والتفت إلى علي أنت مني وألمي عبكر علي ثم ذاب كل شيء إنساء قابلت حمزه أنت مني وأنا منك تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجعفر أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد زيد أنت أخونا ومولانا أنت أخونا ومولانا تحريفون أنت, أنت الذي أنعمت عليك تكن ابني أمس كنت ابني بالتبني طبعا لا احد يمكنه أن يدفع الخصام والشجار وأن يبين الحق في مثل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 وهي لا تزال تصل تلك الردود التي سردنا مختصرا لها فيما سبق ولا تزال الوفود تتوافد إلى المدينة عنده عمل وخاصة انه يبدو هذه الأيام أن الشام ما يشمنح الشام اين يقيم الروم لا تسر أخباره حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قلق نوعا ما على موقف الروم من المسلمين وعلى المدينة لأن تلك الرسالة التي رد بها هرق التي أرسل إلى هرق هذه وحدها أزعجت هرق أزعجت الروم كيف لراعظة لم يرسل إلى هيرق العظيم ثم هيرق للروم زعزع قريب أسلم أسلم قريب أسلم خرج الناس قالوا من على الحق اتبعوا ماذا أردت أن اختبر شدتكم على دينكم لا شك أن هرق يريد أن يغطي ذلك الضعف إما بتحرير من الناس أو غير ذلك المهم أن أخبارا لا تسر بالشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيجهز جيشا جيشا عرمرا ماذا لرد الرومي؟ شوف خاصو ما كاش توكل على الله، الروم ما بيخلعونش، فالآن إن شاء الله من هذا العام، لكن سيجهز جيشا ويرسله إلى الشام إلى مكان اسمه مؤتى مكان اسمه مؤتأ، بذلك تكون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 رضي الله تعالى كانت هذه السالية في ذي الحجة في ذي الحجة بعثه عليه الصلاة والسلام في خمسين رجلا إلى أين قالوا اذهب إلى بني سليم علاش اجداروا علاش دائم لازم يجداروا اعرض عليهم الإسلام اعرض عليهم الإسلام اعرض عليهم الإسلام لأنهم يسلموا ولكن عرض ابن أبي العوجاء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 يرسله صاحب تجربة ومحنك في الخرص الخرص في اللغة والظن اسمع قتل الخراصون. الخراصون الذين يتبعون الظنون ويشعون الظنون احتاج لكم لكم التخرصات والتخمينات يقول لكم تخمين خرص الخرص في الاستلاح الفقهي غير ذلك الخرص هو تقدير التمر على رؤوس النخل الزكاة الزكاة الزكاة نأخذ من هالعشر <هذه> إذا سوقيت من <اسماء> السماء ونأخذ نصف <من> العشر إذا سقاها الإنسان واخدمه <ماء> إبسح العشر من ماذا؟ من مجموع هذا التمر إبسح كيف <أح> تحسب التمر؟ إذا نحاوه جينا لهم صبناهم <صبناه> نحاوه التمر فنزينه إذا صبناهم <مازال> ما <نحاوش طمر> زال ما نحاوه تمر ما زال ما نحاوه؟ ما قعدوش نستناوه نديره؟ تقدير يقولك بالاختصاص ايه اختصاص عجيب بالتجربة يشوف المحصول يقولك شحال كده عم بقيمة بعض الناس إيه عد مليار ولس جملا هذه مل مليار واحد ولا كذا دخله في الأحد خمسة ولا ستة ستة ولا سبعة مليار ولس جملا هبش حال كده بينفهم إيه مليار بينفهم مليار ولس جملا <تصفيق> فهنا الخرص هذا كي يقول لك هنا كاين كذا وكذا قمطات بعد ما يجدون التمر وينزعوه ويوزنوه يصيبوه خريب من ذلك لم يفصل بينه وبينه إلا وسق أو وسط خرص هنا تجربة هذا معروف كاين الناس يشوف هذا يشوف يقول لك مثلا الخياط الذي يخيط الخياط الذي يخيط قلوا أنت ماذا كم يكفيني من القماش كي نشوف كام كذا كذا مترا ولا لا خدمته فكذلك هذا عبد الله بن روح مختص في هذا المصيب أنه لما ذهب إلى اليهود ارتكبوا خطأا فادحا فظيعا معه هم لا يعرفون عبد الله بن روح هذا الذي قال ذلك الكلام في عمره القضاء الشعر هذا روى ابن حبان رحمه الله تعالى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله النرواح، وكان يرسله كل عام. بعدين قعد هو يرسله كل عام إلى خيبر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرسه، متشدد من اول يوم. ركعت التساهل على هذا يشوف يدور ويقول تشدد، وأراد أن يرشوه. ما قاعد أقدر؟ كاش حليب هكذا قدر تحته نشرب الحليب وأرادوا أن يرشوه فقال ما يا أعداء الله أتطعمون السحت تأكلون الحرام أتطعمون السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي رسول الله وأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير. يعني شو مجان مقارنه ذلك لا يحملني بغضي لكم وحبي اياه على ان لا اعدل فيكم يعني عرفوا بلي راني نعدل. نعدل فدهش فدوهش اليهود وقالوا بهذا قامت السماوات والارض وان بك قالوا باش يروح بيزهبش. بهذا <تصفيق> بهذا قامت السماوات والارض هو غير دار ما يكون مع هذا الناس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 عاد اليهود يا أخوانا ليخططوا ذهبوا إلى بيوتهم عاد ابن رواح إلى نبيها عليه الصلاة والسلام اليهود عادوا إلى بيوتهم يخططون يخططون لجريمة جديدة جريمة جديدة يقضون يجدون في حريتهم التي كانت لديهم فإذا بهم يأتمرون ويتشاورون وخرجوا من مجلسهم بقرار لا رجعة فيه هو سحر النبي عليه الصلاه والسلام قرروا سحر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا بهذا الخبر نسدل الستار على احداث العام السابع خلاص ذي الحجه جبل شر من عندي خلاص. نسدل الستار على احداث ذي الحجه من العام السابع من الهجره النبويه على صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه واتم التسليم وقبل ان اغادر مقامي هذا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 وإن شاء الله موعدنا بعد الإفطار ليس في درس فصل الأنبياء ولكن هناك حفل توزيع الجوائز فمن شاء منكم الحضور فمرحبا به واهلا وسهلا السلام.